بوك تو نيو هالف تسعة وتسعون تسعة وتسعون كيني حالة الاضافة حالة الاضافة من كات قطة صديقتي صديقتي من فنس هون. كلب صديقي. كلب صديقي. من بيرنز لعب toys. ألعاب أطفالي. ألعاب أطفالي. دي ار من كوليجاس فراكه. هذا معطف زميلي. هذا معطف زميلي دي أمين كوليغا سبيل هذه سيارة زميلتي هذه سيارة زميلتي دي أمين كوليغا سبيل هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي زر القميص قد انقطع زر القميص قد انقطع nøgeln til garasjen مفتاح الكراج مفقود مفتاح الكراج مفقود كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ المنزل المنزل يقع. في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. <تصفيق> ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ <تصفيق> ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ hvad hedder naboernes børn? Ma her at sm af laddel Giran? Med her at sm og laddel Giran? Hvor er børnenes skoleferie? fø je? Med der der kunne åtler du med sel at fal? Med er les træffetid? ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب vad är museets متى يفتح المتحف متى يفتح المتحف